هاجرا حسنا ما الكفينا فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له بي من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا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 ما بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى للمال بثوا أمدا نحن نقص عليك نبئا بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم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 Fabathu ahdakum biwariqum hadhih ila al-Madinah. Falya'uzur ayuha azka ta'ama. Falyatku birizq minhu walitala'ttuf. Walla yushirn bikkum ahdah. Innahum iya'uzur alaiyku yurjumukum.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 ويقولون سبعته وثامنهم كربهم قُرْبِي أَعْلَمُ بِعَدْتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيْهِمْ إلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِفِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنِ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 سود سو واستبرق متكين فيها على الأراك نعم الثواب وحسن الثمر تفقا والضرب لهم ما نروج لين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحاففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله وأعز نفراً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 119. بئس للظالمين بدلا 110. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا 111. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبوقاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصريفاً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 فأو طلقا حتى إذا أتينا أهل قرية لاستطعما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جد ريد يريد أيا قط فقام قال لو شئت لك تخذت عليه أجرا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 زكَّتُوا وَقَرَبَ رُحْمَةٌ وَأَمَّا الْجِدَاهُ فَكَانَ لِهُ لَمِينِيَةٌ مِينٌ فِي الْمَدِينَةِ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 وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَموجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِنَّ ذِكْرِي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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يدبون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي